الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مغلله ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقوقاته ولا تموتن إلا وأنت المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من أما رجال كثير ووساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا لك الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوس عظيمة ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار يقول الإمام الشوكاين رحمه الله تعالى ما زلنا في كتاب البيوع قال كتاب الرهن قال يجوز رهن ما يملكه الرهن في دين عليه قال والظهر يركب واللبن يشرو بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه الرهن ذكر هنا أنه يجوز أن يرهن ما يملكه لدين هو حبس شيء ما حبس منفع يملكها المرء لدين عليه انا مثلا لك علي دين ثم كنت لك طيب ممكن ترهن لي أرهن عندك هذا الشيء حتى أسدد لك إيه أسدد لك ما علي وهذا ثابت عن النبي علي صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين من حديث عائشة قالت توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند رجل يهودي على كفي شعير وفي رواية على كفي بر إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا رهن درعه عليه الصلاة والسلام لهذا الذي أخذه إذن كان عليه دين حتى يسد الدين ثم يأخذ يأخذ درعه عليه الصلاة والسلام فالرهن هنا جائز بالكتاب وكذا السنة وهذا عليه الإجماع والرهن حتى تفهم لابد له من ضوابط الضابط الأول في أمره في أمر الرهن أن كل ما يصح بيعه يصح رهنه هذا ضابط أو قاعدة في مسألة الرهن كل ما يصح رهنه كل ما, يصح كل ما يصح بيعه يصح رهم هذا ينفعنا في ايه يعني مثلا لو أن إنسان مع كلب واضح وهذا الكلب مثلا هو رجل لك عليه دين فالكلب دي أعمل له بتاع خمس ست تلف جنيه مثلا فأنت بتقول له خلاص خلي ده عندك راب لغاية ما سدد لك الايه لغاية ما سدد لك الحال هذا ما يصح ليه لأنه أصلا لا يجوز بيعه فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه وكل ما يصح بيعه يصح رهنه فهمت الضابط ده كذا؟ هذه قاعدة في غاية الأهمية هتظبط لك إيه الذي يصح فيه الرهن إذن ما يصح بيعه يصح, إيه؟ يصح رهنه طيب تقول له خد خلى عندك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلب ده رهن يعمل له التعسيد ثلاث جنيه يقول له لا ما ينفعش لأنه ما يصح, إيه؟ لأنه ما يصح بيعه أصلا مفهوم؟ وهذا قد ذكرناه قبل ذلك طيب مثلا واحد أراد لكن مثلا له عليك دين وأنت أرادت أن ترهن ترهن له شيء فتقول له خلاص البيت هذا رهن يصح ولا لا يصح لأن يصح لأنه يصح بيعه هفهم كذا الكلام طيب عندي والله منحل. نحل خليه رهنة عندك لغاية ما يسدد يا صح الجواب نعم يا صح لأنه يصح ايه لأن يصح بيع لأن فيه منفع لأن به ايه لأن هذا النحل به منفع مفهوم هذا الكلام خذ ابن دار عندك رهن لغاية ما أسدد لك ينفع ما ينفعش ليه لا خلاص انت كده فهمت لأن ما يصح ايه ما يصح بيعه مفهوم؟ هرهن لك المسجد ده لغاية ما ايه؟ لغاية ما سد الدين بتاعه ينفعم؟ لا ما يصح لأن ما يصح بيعه فهمت كده دي؟ كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه والعكس بالعكس وكل ما يصح بيعه يصح, يصح رهنه مفهوم كده الكلام؟ قال هنا الشوكين رحمه الله يجوز رهنه ما يملكه الراهن في دين عليه يبقى قيده بما ايه بما يملكه ده ده هو الضابط الثاني مفهوم الرهن لا يصح يجوز الا بما يملكه الراهن يعني ما يصح ان انا ارهن لك مثلا اللاب ده وهو مش بتاعي خلاص ده رهن عندك بعد اذنك يوسف ده رهن عندي فلان ينفع ما يصح ليه لانني لا لا املكه مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك مفهوم؟ لا نذر لابن آدم فيما, فيما لا يملك ولا تبع ما لا, ما لا تملك حديث حكيمة بن حزاب إذن الضابط الثيني في أمر الرهن أنه لا يصح الرهن إلا ما يكون ملكا لك مفهوم هذا الكلام؟ هرهن لك مثلا البيت بتاع أبويا لغايه اما تسدد الدين لا ما يصح اصلا ما يجوز لانك اصلا لا لا تملكي يقول لك لا ما انا في في في بعد ما ابي يموت اه ده بعد ما ابي يموت يبقى لك فيه ميراث لكن ما المورث حي لا يصح تقسيم الارث مفهوم كده الكلام يبقى الضابط الاول ايه ما يصح بيعه يصح رهن والعكس بالعكس ما لا يصح بيعه لا يصح ايه لا يصح رهنه الضابط الثاني أن الرهن ما يصح إلا إذا كان ملكا لي الا اذا كان ملكا للراهن واضح المساله في مسألة حادثه بتحدث كثير جدا خاصه في بلاد الفلاحين في الصعيد انا ليا عند محمد 100000 جنيه خلاص كده الكلام فمحمد عنده ارض بيقول انا ما اعرفش اسدد لك فلوس دلوقتي لكن حضرتك أنا ممكن إيه؟ أرهن لك الأرض دي ودي حجة الأرض حجة دي قديمة عقد العقد بتاع الأرض وده رهن ليك لغاية ما أسدد لي إيه؟ غاية ما أسدد الفلوس خلاص كده الكلام؟ طيب فييجي بقى اللي خاد الأرض فأروح مثلا عمل معا إيه بقى الأرض دي أروح انا مستصلح راهنا عندي لغاية ما هو يسدد فأفضل أستصلح في الأرض أزرحها بقى أي حاجة وأكسب منه وأزرحها وأكسب منها سنة اثنين ثلاثة لغاية ما محمد يسدد يسدد الفلوس حكم ده إيه الجواب حكمه ربا حكمه ربا طب ربا ليه لأن أولا المال اللي أنا أعطيته لمحمد ده قرض صردين صحي كده الكلام أنا عمال أطلع الفلوس من إيه من الأرض يبقى القارل ده جر إيه؟ جر نفع صرى يبقى النفع الذي يدخل لي من مال الأرض اسمه ربا إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة إن استصلاح الأرض دي ممكن المال اللي يخرج منها أخذ فقط أخذ فقط إلا طبعا ده, ده بيحصل ده في الزمن ده؟ معرفش ما, ما شفتوش الأرض دي أشغلها لمحمد أشغالها لمحمد أجيب أنفار وأشغالها وأدفع فلوسه وسماد والكلام ده كله صرفت كامل لأنا صرفت عليها كامل صرفت عليها عشر تلاف جنيه وبيعت المحصول المحصول عمل كامل المحصول عمل خمسة شرق ألف جنيه أقول لك محمد خلص أنا خدت خمسة شرق جنيه هنزلهم من الفلوس اللي ليه يعني ده فيه كده؟ هو, في ممكن هو فيه بيحصل كده؟ الله أعلم ممكن ممكن مفهوم؟ لكن دي الحالة الوحيدة اللي هي الصحيحة التي إيه؟ التي يصح بها استصلاح الأرض فأنا بقول للمحمد بدل الأرض ما هي قاعدة كده ملاش إيه لازمة طب ما تيجي نشغالها ما تيجي إيه؟ ما تيجي نشغالها واضح الكلام فلكن لا أخذ إيه؟ لا أخذ هذه المنفعة كلها كلها ليه خلاص؟ فبقول للمحمد بقول لك إيه؟ طب ما تيجي نبقى شركة في الآيه؟ بغير اجبار ما تيجي مثلاً نبقى شركة في, الـ في, الـ في الربح اللي خارج من الأرض لغاية تم تسادت دينك مفهوم؟ والأرض ترجع لك تاني صح كده؟ آه خلاص الحالة دي الوحيدة التي يصح فيها لكن بخلاف ذلك يكون ايه؟ يكون رباء مفهوم؟ لأنه قرد جرى جرى نافع فيصير رباء مفهوم كده الكلام؟ يقول الشوكين رحمه الله قال والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهور يعني ايه؟ هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظهر يركب بنفقته الظهر كل شيء يركب مفهوم؟ الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يعني أنا لي عندك عشر تلاث جنيه فأنت بت... خمس تلاث جنيه فأنت بتقول لي إيه؟ طيب خلي عندك الايه الجموسة دي ولا البقرة اللي عندي دي مفهوم؟ خليها عندك رهن واضح الكلام كده؟ خليهم عندك رهن الغاية اما افك الرهن بتاعي طيب الجموسة دي لازم, لازم منها ايه؟ هيخرج منها لبن صحيح؟ فانت عمال بتشرب اللبن ده فهل شرب اللبن ده بيكون برضه على نفقة صاحبها ولا بيكون على نفقة من هي مرهونة عنده من هي المروونه اللي عنده انت هتركبها وتروح بيها الارض وتيجي بيها من الارض خلاص كده مش لازم تأكلها وتشربها يبقى لازم ياكل يبقى أكلها على حساب مين عنده اف وماذا لكن ما يستغلوش ويقول له ايه له لا ده انت لازم انت اللي تنفق عليها وانت اللي تعمل وانت كذا وانت كذا وانت اللي تصرف عليها اكلها وشربها لا ما يصح لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه الظاهر يركب بايه بنفقتك يبقى لازم ما تركبها يبقى لازم تأكلها وتشربها وهو إلى آخره بغير أهانة لها ولبن الدر يشرب بيه يشرب بنافقته خد بالك من كلمة يشرب مش يبيع تفاهم الكلام شوف كلام النبي عليه الصلاة وحي يشرب بنافقته انت تشرب من اللبن ده انت وعيالك وزوجتك وبيتك مفهوم يبقى لازم ايه بتاكله طب الباقي يرد الى صاحبه شوف الاخلاق الاسلام انت مثلا البقره مثلا دي ولا الجاموسه دي جابت له كام في اليوم جابت كام في اليوم 6 كيلو خلاص مش هنختلف من 6 ل كيلو هو في بقره بتجيب 10 كيلو 5 الصبح 5 بالليل يعني 10 كيلو خلاص قوله هو مثلا هيشرب له وعياله اثنين كيلو مثلا <تصفيق> يبقى الباق يروح فين الباق يذهب الى صاحبه وإلا لو هو خد الباق بايعه يبقى ده اسمه ايه ريبة زي صاحبنا الاول ده يبقى كده كرد جر ايه جر نافع مفهوم الكلام كده النبي عليه السلام قال ايه الظهر يركب بنافقته ولبن الدر يشرب بنافقته وعلى الذي يركب ويشرب الإيه؟ النفقة واضح كذا الكلام قال هنا والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه يبقى انت كذا فهمت اي رهن عندك الرهن هذا يحتاج الى منفعة مفهوم؟ وهذا الشيء انت هتنتفع به مثلا يبقى عليك انت الإيه؟ عليك انت النفقة وأي شيء يحدث له لما هو عندك فالذي فأنت الذي عليك إيه؟ أنت الذي عليك الكلفة وأنت الذي عليك التكلفة يعني هاب إنها مثلا حدث, شي حدث لها شيء عندك حدث لها أي شيء عندك يبقى الأصل انت اللي تعالجها لأنها حدثت إيه؟ حدثت عندك انت رجلها مش عالفت كسرت وإلى آخر الأصل أنت بيحدث إيه؟ على مالك أنت واضح الكلام؟ لذلك جي بعدها كتاب الوبيعة والعارية يبقى فهمنا كده كتاب الرهن يبقى اول ضابط احنا ذكرناها واول قاعدة ذكرناها ايه هي ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه واضح الكلام وما يصح بيعه يصح يصح رهنه واضح الكلام طيب. هناك ضابط اخر الا يكون المرهون مما يتلف يعني مثلا ما قولوش طيب خلى عندك طن طماطم رهن ما هو ده بيتلف ما هو ما ده أيامه هيتلف ما يصح خالص لكن كله طيب اصبر علي حتى أبيع هذا ثم أعطيه لا يعطيه شيء مما, مما يتلف بسرعة لا يعطيه أي شيء مما يتلف واضح الكلام قال هنا كتاب الوديع والعارية تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلا من تمنه ولا يخون من خانه ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ولا يجوز منع المعون إلى آخر يبقى أول شيء ذكر هنا مسألة الاستعار أو مسألة الوديعة الاستعار كل شيء أنا استعرته منك يعني بقول لحضرتك بعد إذنك ممكن تعيرني زي ما بيقولوا كده الناس ممكن تسلفني الفلاشة دي الكمبيوتر ده اللي معلش التليفون ده الكوباية دي دي اسمها ايه؟ عارية هفهوم؟ يعني استعارة انا استعارتها منك وسأردها اليك هفهوم؟ وعلى المستعير ان يردها ان يردها اما بالمثل فانتلفت اما بالبدل واضح هذا؟ يبقى انت عندك قاعدة في العارية هون ضمان الإتلاف المثل او البدل يعني إيه؟ أنا خدت منك كبايتين عندي ديوف جالي ديوف ومحتاج منك كبايتين ثلاثة فخدت منك طاقم الكبايت طاقم الكبايت دولك كسروا خلاص كده؟ يبقى أولا أنا حينما أخذت منك كبايت دي اسمها إيه؟ اسمها استعارة خلاص كده؟ فده يتكسروا عندي اتسرقوا وقعوا مفهوم؟ حصل أي حاجة لهم المهم أن هم تلفوا هل وجب علي أن أرد الكبيات اللي هي المثلة روح يا ابني اشتري نفس الكبيات دي أو البدل البدل اللي هو إيه؟ سعرهم كام؟ سعرهم عامل خمسين جنيه تفضل خمسين جنيه وأنا آسف واضح الكلام؟ الشوكاني هنا بيقول إيه؟ بيقول ولو ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته يعني معنى كده ان الشوكاني بيقول الضمان عليه واضح إذا كان هو المتسبب في جنايتها يعني هو المتسبب في جنايته بقى خلاص يبقى الضمان, إيه؟ الضمان عليه أما إذا تلفت بدون جنايته فالشوكاني يقولك يقول ما عليكش ضمان يعني إيه مثلا أنا أخذت منك العربية بتاعتك استلفتها رحت بقى مشوار بعد كده رحت رح نسيت ان انا اقفل العربيه خلاص كده او اهملت خلاص ان انا اقفل العربيه خليني نسيت دي دلوقتي سيبك نسيت ان انا اقفل العربيه خلاص جه واحد راح واخدها لقى العربيه كده مفتوحه قال لك جزاك الله خيرا سايبالي مفتوحه راح واخدها وراح ماشي واضح الكلام كده هل انا اضمن السياره لأنها لم تكن بجنايات مني أنا بس نسيت مفهوم الكلام؟ الشوكاني بيقول إذا لم تكن منه بجناية فلا ضمام عليه الكلام ده غلط الكلام ده غير صحيح وهضرب لك الأدلة على ذلك العارية أو الأمانة أو الاستسلاف أي شيء كان عندك من الغير تسببت في هلاكه وإطلافه او لم تكن متسببا اهمالا او نسيانا او خطأا عليك الضمان بعد اذنك بس القلم اللي عندك ده هكتب بيه وهجيبه لك تاني اتكسر مني معلش والله أنا ده مش قصدي انا ما اكسرش مني ده والله ده انا كنت احطه ومش عارف جي مين رح عمل كذا او انا حطيته ورح وقع الكسر بغير قصد مني صحيح القاعدة الأصولية بتقول إيه؟ رفع الإثم أنت لا تأسم ربنا لا تؤخذنا النسينا وأخطانا أنت لا تأسم خلاص لكن رفع الإثم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة مش معنى أن أنت لا تأسم أن أنت ما تجبلوش غيره لا بد أن تأتي إليه بالمثل أو انت عذر فالبدل وضحت المسألة كده خدت مش عارف إيه من واحد عشان مثلا والله العربية بس أخدت مش عارف منه الاستبني بتاعه وخدت كذا فالمهم هل اكتلف مني بقصد أو بغير قصد الأصل أنك تجيب المثل أو أو البدل مفهوم إن كان بغير قصد فأنت لا تأسب ربنا لا تأخذنا النسينا وأخطأنا مفهوم لكن رفع الاسم ده حق الله فالله عزيزي خد بالك الحقوق كسمان عند علامة الأصول حق لله وحق وحق للعبد فما كان من حق الله فإن الله عز وجل قال بعد ذلك قد فعلت حينما نزلت الآية ربنا لا تأخذنا الناس واختأنا ربنا وتعالى نئسنا كما عملت على ذنين قبلنا ربنا وتعالى منا لا تقاتلنا بك فقال الله في صوح البخاري قد فعلت يبقى الله عز وجل إيه؟ تجاوز عن هذا العبد يبقى حق الله عز وجل لكن بقي حق منا حق العبد يبقى حق العبد هنا الأصلاً أن, أن تعطيه إما المثل وإما وإما البدل إلا إذا عفى هو عن حقه قال له خلاص أنا مش عارس هاي لكن خد بالك في فرق بين أن يعفو عن حقه وهو يعلم أنه حق له لكن عفى وفي فرق أنه هو يعفو عن حقي وهو لا يدري أنه حق له زي ما بيحصل لمن دون زي ما بيحصل دلوقتي يقول له خلاص أنا مش يخذ منك العوض الكلام ده غلط، لا يوجد شيء يسمعه عوض ده كلام من اختراعات المصريين من ضمن ما يخترعونه مفهوم؟ يقول لها أنت مش أنا مش هاخد منك العوض مفهوم؟ يقول له طيب أنت هتاخد التليفون ضاع مثلا ولا هلك هتاخد العوض؟ خدوا العوض بقى اقبالوا بقى على نفسك وعيالك وعلى بيتك يدخل عليك بالنار والحار والكلام ده مفهوم؟ لا ده مفهوش عوض، لا يوجد شيء يسمعه عوض خالص الكلام ده غلط، كلام فارغ لا يمت إلى الشريعة بشيء دي اسمها حقوق عباد قال ابن تيمية وحقوق العباد قائمة على العدل إن الله يأمر به بالعدل والعدل الأصل أن ترد المثل أو, أو الببل في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى غزوة فأخذ سيوفا من صفوان واضح؟ وكان الذكى لم يسلم خد منه سيوف استعار فقال له أغصبا يا محمد هتخد مني غصب فقال له بل عارية مسترجعة خد بالك من كلمة مسترجعة دي يبقى العارية الأصلي فيها هنا إيه؟ أنها ترجع واخد بالك دراح فين غزوة يعني ممكن سيف مش عارف يكسر سيف يضيع ده الأصل يعني مفهوم؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ بل عارية مسترجعة ده دليل الدليل الثاني اللي لك خطأ الشوكاني الحديث اللي دراءه الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيت عائشة مع بعض أصحابه فجاءت صفية أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنس بقدح من طعام وكانت الذاك يقول انس ايه وكانت الذاك صفيه صاحبه الطعام يعني بتعمل اكل ايه تعمل اكل كويس قوي مفهوم فارسلت خد بالك ده يوم مين ليله مين ليله عائشه فارسلت صفيه يعني مع بطبق طعام وكان الصفيه بتعمل اكل كويس قوي مفهوم فارسلتهم مع انس فغارت عائشه ازاي ترسل في يوم الاكل فغارت عائش فمسكت الأكبر أحب كسراء خد بالك المرء قد عفى الله عنه عند شدة غضوي ده واحد اتنين غيرت المرأة تعذر فيها غيرت المرأة هذه فيها إيه؟ فيها العزر المعزورة لذلك مثلا زوجتك إذا غارت عليك جدا وابا وا وا وا عد الموضوع تقفش قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود قال دارها تعيش بها في حاجات لازم تدريها دارها تعيش بها ما تقفش عند كل حاجة مع زكتك ممكن في غير تقولك مش عارف ايه وممكن صوتها يعلو مفهوم صوتها يعلو هذا من ايه من شدة الغيرة شدة الغيرة هذه معفون عنها خلاص ما عليش ومش عارف ايه وانت ما تقفش في المسألة وتعمل بقى, بقى السبع رجالة والسبع البرومبا وتعال الكلام لا خلاص ما عليش مش عارفه وطبطب عليها وخلاص وموضوع انتاعة لكن دارها تاعش بها شوف في الحديث الادراج من البخاري وأحمد من حديث حكيم بن حزام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حكيما ليخطب له أم سلم خلاص أم سلم وكانت من المهاجرات وزوجها مات فقالت من يكون مثل ابي سلمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي زوجها قال لها بدعاء ثم بعد ذلك ارسل حكيم ارسل النبي عليه وسلم حكيما إلى ام سلمى كي يخطبها فقالت له ونعمة عين ولكني امرأة اغار تقول له نعمة عين واحد طول للنبي عليه الصلاه والسلام يقول لها الله يستاذنك يطلب منك في الخطبه قالت نعم عين ولكن امرأة أغار فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما غيرتها شوف بقى الكلام فأسأل الله أن يذهبها عنها مالهاش حل الغير دي مالهاش حل إن إيه آه إلا بقى من عند الملك مفهوم يذهبها عنها يبقى المرأة هنا إيه تعذر واضح الإنسان قد يصل إلى درجة, درجة من الغضب واضح لا يؤخذ عليه لذلك لا طلاقة ولا عتاقة في إغلاق هذا الحديث رأىه الإمام أحمد من حديث ابن عمر وابن عباس لا طلاق ولا عتاق في إغلاق في إغلاق يعني في غضب شديد بحيث أنه لا يدري ما يقول مفهوم هذا الكلام؟ وفي رواية الإمام أحمد الإغلاق هو الإكراه لكن لو قلنا بتفسير ابن القيم رحمه الله كما في مكائد الشيطان قال ايه فإن الإغلاق هنا هو الغضب الشديد الذي يخرج المرأة عن حيز التحكم تيجي تقول له انت قلت كذا يقول لك والله ما قلت كذا اكسم بالله ما قلت كذا انا معرفش انا قلت كذا ازاي انا قلت كذا يا جماعة اه نعم كله. يبقى حدث عنده حالة إغلاق وضعت المسألة كذا فهذا يعفى ايه يعفى عنه لا يقع طلاقه شوف مجرد أن الغضب الشديد أخرجها وعن حيث التحكم, التحكم العقل هذا لا يقع له طلق وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه واضح الكلام كذا مع أنه ألقى الألواح شوف الغضب الشديد لما جاء موسى وراهم قد عبدوا العذل غضب غضبا شديدا حتى أنه ألقى الألواح وما درى ما الذي ألقاه مع أن الألواح فيها كلام رب العالمين صحيح ولا لا هذه فيها كلام رب العالم لكنهما شوف الكم الغضب الشديد حينما رجع واجدهم يعبدون الـ؟ يعبدون الهجم إذن في هذا عائشة رضي الله عنه طبعا هذا البحث كله الذي ذكرته مفهوم حتى لا يرد الشيطان عليك أي ما شيء فهذه غيرة عائشة رضي الله عنه فهذه خارج عن, عن حيزها مفهوم هذا الكلام ده هذا فيه في الخلق لذلك النبي عليه السلام قال فأسأل الله أن, أن يذهب عنها خلاص ينتهد فأخذته عائشة فكسرت فجعل يقول أنس فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يلملم في الطعام والإناء جعل النبي عليه الصلاة والسلام يلم كده ويحطه تانا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنس وهو يلملم يقول غارة أمكم كده ايه غارت امكم, أمكم جعل النبي عليه الصلاه يردد فيه ثم قال يا انس اهو ده بقى موطن الشاهد اللي احنا عايزينه في البحث بتاعنا قال يا انس طعام بطعام وإناء بإناء يبقى طعام بايه بطعام وإناء ب بإناء خد بالك ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر على عائشه فكرين إحنا في أصول الفقر لما الاقرار الإقرار لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا في, الايه؟ هذا في المرأة واضح الكلام لذلك شوف الشرع وشوف عذر أمر الشرع أن هذا أصل عند, الايه؟ عند المرأة لا تؤخذ بها طب خليها أنت كده عملتها عندك ومسكت مش عارف إيه ورح تكسرها قدامك كده واخد ذلك أنت مع أصحابك ورح تنسكتها رح تكسرها غيظا وغيرة هتعمل انت ايه الله المستعى الله المستعى ممكن بقى يكسر اي حاجة تحصل قدام مفهوم لكن شوف النبي عليه الصلاة يعلمك متى يؤاخذ اهل البيت ومتى لا يؤاخذ لان هذا امر في في كينونتها خلق في خلقتها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله يلملم ويقول غارة أمكم إناء بإناء وطعام بطعام طيب هذا فيها لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك هل قال خلاص والله يعني هذا غصب عنها ودي غيره وإلى آخر ولكن ما, ما, ما في شيء لا طعام ولا إناء ما قال هذا وإنما النبي عليه الصلاة والسلام رد الطعام ورد ورد الإناء مفهوم؟ يبقى الصحيح في هذه المسألة خلافا ما قاله ان أن أو السلف أو أي شيء أخذته سواء تلف منك بقصد منك أو تلف منك بغير بغير قصد الأصل أن يرد ما تقولش ما أنا مش أصدي ما عارف أني مش أصدك أنت لا تأسم بس أنا كنت ناسي عارف أنك ناسي أنت لا تأسم بس أنا غلطان وليس عليكم جناحهم فيما أخطأتم بيها أقولك نعم عارف أن أنت غلطان ومخطئ لكن ليس عليك اسم لكن لا تلزم من رفع الاسم عليك رافع المؤاخذة لا، لابد أن تعطي إما المثل وإما, وإما البدل وضع الكلام؟ هذه مسألة في غاية الأهمية أنت ماشي رح تكسر مراية واحد مفهوم؟ بعد إذنك صلح للمراية دي طيب المراية دي احنا أنا مستعجل وعايز أمشي ومعليش مش أقدر روح عند حد وأركب لك مراية مراية دي عاملة كام؟ عاملة 3 جنيه فاضلة 3 جنيه ومشي فيها حاجة دي تقبل عود هذا غير صحيح هذا غير صحيح أنت لا تأسم نعم صحيح أنت مش أصدق أنت لا تأسم مش أصدق لكن هذا لا يستلزم منه رفع هذا لا يستلزم منه رفع المؤاخذة واضح الكلام كذا لذلك المتسبب كالمباشر إلا إذا كان المباشر غير مكلف فيرجع الأمر إلى المتسبب المتسبب كان مباشر إلا إذا كان المباشر غير مكلف فيرجع الأمر إلى المتسبب يعني مثلا واحد بيهذر معك خلاص كده فهو بيهذر معك رحزائك رح موقعك على طفل صغير من مين المباشر؟ ها المباشر اللي انت اللي وقعت عليه؟ صحيح؟ يبقى هذا قتل خطأ ولا لا؟ أنت لا تأثم صحيح؟ لكن عليك عليك الدية إلا إذا كان المباشر غير مكلف غير مكلف يعني كد يكون حيواناً مثلاً مفهوم؟ كد يكون حيواناً وانت سبت مثلاً صربت كده سبت البقر ماشي كده بتجري فراح الدية صواحد هي المباشرة لكن هي غير مكلفة يبقى ترجع إلى مين إلى المتسدب الذي هو الصحيب واضح قال الشوكيني رحمه الله وَلَا يَجُوزُ مَنْعِ الْمَاعُونَ كَالْدَّلُ وَالْقِدْرُ وَإِطْرَاكُ الْفَحْلَ وَلَا يَجُوزُ مَنْعِ الْمَاعُونَ لقوله تعالى توعدا لهؤلاء ويمنعون المعون هذا لا يجوز، هذا حرام ما معنى المعون المعون؟ هذا تفسير عبد الله بن مسعود هذا تفسير عبد الله بن مسعود لهذه الآية ولا يجوز منع المعون كالدلوي والقدر. ده أصلا كلام عبد الله, عبد الله بن مسعود مفهوم؟ يبقى هذا تمثيل فقط الدلوي اللي هو زي الجردل، مثلا محتاج من الجردل عشان يحط فيه شوط مية مش عارف محتاج منك كوبايه محتاج منك كذا لا يجوز منعه فيما تستطيعه لا يجوز لك أن تمنع ما كان لك استطاعته لا يجوز لك انا محتاج من حضرتك مثلا محتاج منك جرد المحتاج منك كوبايه محتاج منك معلقتين محتاج منك مش عارف ايه ميلت على جاري ميلت على كذا لا يجوز لك أن ان تمنعه هذا حرام عليك تقسم ولاحظ قوله تعالى متوعدا ويمنعون ويمنعون المعون بل جعلها اسم صورة صورة المعون مفهوم هذا هؤلاء الذين يمنعون المعون لأنه يريدها أن يستعين بها على شيء ما مفهوم لا يجوز لك أن تمنعها يقول لها أصله وها خلاص لو كسرها يبقى فيها المثل أو أو البدل إلا أن تعفو أنت لكن الأصل أنك لا الأصل ألا تمنع أنا أحتاجت منك شيء فلان أحتاج منك شيء جارك أحتاج منك شيء عايز منك بعد إذنك طبقين عايز منك كبايتين عايز منك كذا يروح بص في المعيني السحرين مين بس ده جارن اللي قدامنا مش حاجة طلع صوت ويعود يخبط ويرينه طب هو عايز إيه أنا عارف عايز منك كبايتين بس أنا مش عايز أبديله حاجة لا جوز هذا حرام عليك هذا حرام عليك قال الله عز وجل الله وطعاونه على البر البر وهذا من حسن الخلق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ممكن توقعوا في حرج مع بعض الضيوف عنده قالوا ضيوف وهو ما عندوش مثلا كبات ما فوق وما عروش فلوس يشتري دلوقت ثميل على جار الله شوف الأخلاق دي الأخلاق دي راحت فين أخلاق دي بين الناس وبين المسلمين راحت فين الأخلاق الله السلامه هذه الاخلاق والله تورث الحب بين الناس تورث الحب ولو فيه ضغينه بتنزع الضغينه شوف شوف الإسلام لا يجوز منع أي ما تستطيعه لمن يريده ما يجوز لك يحتاج بعد اذنك بس قلم ورقه تدي له في بل يتسارع اليه محتاج منك مش عارف كذا محتاج منك كذا محتاج تفضل واضح هذا الكلام يبقى هذا ايه ويمنعونا وَيَبْنَعُونَ الْمَاعُونَ قال وَإِطْرَاقِ الْفَحْلِ هذا لا يجوز أيضا منعه لكن دلوقتي الأصل أن إطراق الفحل بفلوس يعني عنده مثلا بقرة مفهوم؟ يريد أن يعشر البقرة أو يريد أن يعشر الجموسة أو يريد أن يعشر مثلا الخروف ده فيميل على جار له يقول له بعد ذلك مثلا عايز مثلا أعشر البقرة دي أو الجموسة ده هذا فعل خير خلاص؟ الثاني يقول له بنتنجني بـ 300 جنيه عشان تعشر البقرة بتاعتك والله 300 جنيه و 400 جنيه ده حرام نهى النبي في الحديث الذي رأيها الإمام مسلم وأحمد و أبي داود من حديث ابن عباس و أبي نهى النبي عليه الصلاة عن عسب الفحلة و في نهى النبي عن بيع ماء الفحل الفحلة اللي هو الجموس والبقر الذكر منهم يعني لا يجوز بيع ماءه منيه لا يجوز هذا حرام هذا لا يجوز إلا إذا أعطاك هو مثلا لكن أنت ما تطلبش لو أعطاك هو كرامة مثلا منهم فقيل يا رسول الله إنا نطرق الفحلة فنكرم جل وقت أبي قال فرخص النبي في الكرامة خلاص بعد ما قاله تفضله ما فيش أي حاجة ده ناس لبعضيها ويعني جزاك الله خير أن أنت مش عارف إيه بيتيجي تقولي وأنت بتديني أجر حاول ترفع عنه الحرج حاول ترفع عنه الحرج فممكن يجي لك ومحروب مكسوف انت ترفع عنه الحرك ده والله ده انت جزاك الله خير ده انت بتعطني الأجل يعني ده انت جزاك الله خير انت اخترتني من الناس كلها ووالى آخره هذا الكلام ترفع عنه الحرك لكن هو جي مثلا اعطاك مش عارف اي هدية ووالى آخره بغير اتفاق مسبق وبغير ارادة منك فرخص النبي في هذه الان رخص النبي في الكرام مفهوم؟ لكن الاصل انه ليه جزء لا يجوز بايعه بخلاف بلاد الصعيد و الفلاحين بلاد الصعيد و دلوقتي الاصل انها بفلوس الاصل يا فلان عافى عشر البقرة وتعتبر كام يقول له بـ 300 جنيه يقول له ده فلان بيبيعنا 250 بقيت صارت ايه صارت اصل اللي بلازم بفلوس صارت اصل ب... ولا اعلم نفسي لا اعلم احدا قال هذا الامر يعني لله عز وجل طب فين المعاونة على البر كما يقول ابن حزم في المحلة أين المعاونة على البر وأين تطبيق قوله تعالى وتعوانوا على البر والتقوى وأين المؤاخى وأين حق الإسلام وأين حق الجار وأين حق المسلمين أين كل هذه الأمور كل الأمور دي ضعت صار ناس معاملة بينهم إيه؟ دنيا, بحت. دنيا بحت واضح معاك فأنا معاك على قدر اللمع حكم أبو يحياني <تصفيق> مفهوم الناس للوقت صارت هذه قضية بحتة في أمر الدنيا ناس الله السلامة و العافية قال وإطراق الفحل يعني لا يجوز منعه وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك أنا عندي كام جاموس ومش عارف إيه والكلام ده فبستأذنك مثلا ممكن تيجي تحليب للبن اللي فيها ده طيب حاضر من عيني من عيني حاضر جزاك الله خير ويروح مساعده في هذه الأمور المعاونة. المعاونة قال والحمل عليها في سبيل الله الحمل عليها في سبيل الله كلمة في سبيل الله إذا أطلقت إنما يراد بها فالنوصوص الشرعية وهي الجهاد هايشا. قال كتاب الغصب قال كتاب الغصب الغصب هو أخذ ما لحق الغير بغير رضا منه ده اسمه غصب اخذ منك شيء بغير رضاك غصب عنك حتى شوف الكلمه الغصب أخذها منك بغير رضا منك أخذ منك كتعة الأرض دي عافية أخذ منك مش عارف اللبس ده عافية أخذ منك كذا السيارة دي عافية التليفون دك هذا اسمه, هذ اسمه غصب الغصب هذا حرام كبير من الكبير قال الشوكان رحمه الله فضل